بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد الشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط التاسع والستين بعد المائة الخامسة على واحد بدي ألا أعيد عليك السؤال مشان شأن أنت يجعوا إن شاء الله هل من أركان الإسلام أنك تعرف أن الذين كفروا شيخ الإسلام الحق معهم أو أن الذين قالوا إنه شيخ الإسلام الحق معهم هل هذا من شروط الإسلام هو ليس من شروط الإسلام لا فش... مش من شروط الإسلام <تصفيق> بارك الله فيك. بس, في بس, فيه. فيه. بس, في بس شو صعبة أحسن منك لأنه, أحسن منك. لأنه بدأ يشعر بأنه هذا أسلوب علمي. غير كلام ما خل وزل. أنت بدك تعمل المحاضرة. أيضاً بشالك كبرتنيك ما كبرتنيك حتى الشالك وإلى آخره. لا مافي عندك يعني. ألهم ليس من شروط الإسلام. اتفقنا. نعم اتفقنا. شو الثاني؟ هل من فرائض الإسلام؟ وليست من فرائضه. ينماه لكم. ما هو الحكم عندك؟ لأن أنا عز ولا أنا درجات. له كم خمسة؟ لا لا خليك ماشي. معي خليك معي تفاهمنا؟ ما العين؟ العين مغرفة الكلام. العين العين مغرفة الكلام. خليك معي خليك معي شو حكمه؟ الحكم هذا في الشارع حكمه جائز إذا واحد بده في العلم م... هل أنت هل أنت قائم بمحاولة التعلم بكل أركان الإسلام وفرائض الإسلام وواجبات الإسلام وسن الإسلام ومستحبات الإسلام ومندولات الإسلام ما بقي عندك تقوم إلا بهذا الجائز. اوه لا تحيد لا تحيد لا اذا ايوه خلاص ما في فكرة إذن الدين النصيحه ليس هذا عشك فادرجي كويس بس في ضال مساله واحده ما هو هل أنا أثق في كتب أقرأها ولا لا أثق؟ هاي مسألة الوحيدة هي أنا بدي لا هذا السؤال كل شيء له لجواب أه اذا شو سؤالات انا سؤالي يعني بما انه صحيح هلا خلصنا مننا حباك خلصنا منه. توقع سجدت أنا بدي اجيب فكرتي بسرعة يعني هنا أنا وقعت لي لشبهة بأنه الرجل فيه له أقوال خطأ كفرية تؤدي الكفر. وكعالم إلى مصنفات يعني مش غشيم على مصنفات مديمة فأنا هل أقرأ المصنفات هاي ولا لا اخويا أنا, انا مسلم انه عالم جليل ولا عالم انت, أنت عم تسألني؟ بلد. هذا سؤالي انا بقول لك اذا ما قرأت كتب الشيخين ابن تيمية ابن القيم بتكون على ضلال أمني. بتكون على ضلال ما دام انت تسالني اسمع ما دام انت بتسألني فهذا هو الجواب عظيم. ولكن اسالك الان نعم. لو مسكت كتاب من فتاوى ابن تيمية اسمه كتاب الفرائض وقرأته وما فهمته شو بتقول عنه إذا قرأته ما فهمت الآن بببلوم نفسي. بتلوم نفسك لكن أوه. نحن مو إنه أنا صار فتلوم نفسك بتلوم المؤلف اللي كتب كتاب اسمع نعم. الله يديك. نعم نعم اسمع. أيوة. مت ما تعلم صاحبك بالجنب تعلم أنت خير الكلام أقل وجل. هل تلوم المؤلف اللي كتب كتاب الفرائض وما فهمت منه شيء؟ لا. ما بتلومه لا, لا. إذن أنا أنصحك نصيحة تاني. النصيحة الأولى إذا ما قرأت كتب تهيئة وإذا القيام الجوزي بتكون ضالا وقد تكون مع كونك ضال مضللاً للآخرين النصيحه الثانية أنك إذا قرأت كلاما له لم تفهمه فدعه فدعه لعالمه لأنه أنا ذكرت آنفاً بمناسبة حديثي متعارضين لما نقلنا عن ابن حجر عسخلاني شو قلنا اخر شيء قال اتبار الناسخ والمنسوخ فاذا لم يتبين لنا قال نكل العلم الى عالمه هذا مين عم يقولك شيخ الاسلام بزمانه ابن حجر عسخلاني شايف انت لسه شيخ ما صرت بعد انما انت فريخ الان فانت اذا قرأ الكلام التوني وما فهمته ما تجي وتتبسك فيه وتقول فلان آل كافر فلان آل مشلم لا تركه يا أخي في من يفهمه لكن اقرأ كتبه فتاوى ما شاء الله تأتيه مجلد وأكبره إلى آخره فستفهم هناك علما مستقى من التساوى السنة طبعا. نعم استسكى الوسيطة يعني أنا قرأت الموافقة نعم قرأت الموافقة أنا موافقة موافقة صحيح مع خوصة عندنا لا بني بي قرأت دايبي. كل يا يعني تق... الأول كامل ونصف الثاني لبا كما هذا بيعشار ما عليش أنا, ب... أنا, ب... أنا بدي أقول لك على نفسي <تصفيق> ما ليش ما ليش. كيف <تصفيق> الموافقة؟, الموافقة مطبوع في 11 مجلد هذا طبعا ممسوخة من الموافقة إقرأ... طبعا 11 مجلد هذول اللي بورجوك ولا مؤاخذة بالخط الأحمر شوفوا اقرأ ادعك من هذه الأشياء اقرأ الكتاب من اول إلى آخر أنا بس صاحبك اياد وصاحبنا إن شاء الله لان لما قال انه في بنتلبية جهمية نزلنا بنتلبية جهمية القسم المطبوع منه مجلدان 1300 وثلاثمائة صفحة قرأت غير الصفحات التي علمت لك عليها يا إياه صراحة يا اخي والله الله الله والله الله والله ما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ونحن ده. خلينا تشخلوا كمان تفضل قرأت إيش؟ يعني الله عز وجل أوصانا اسمع اسمع يا أخي نعم. قرأت ماذا؟ قرأت في الموافقة يعني نه. تقريبا ثلثين وأكثر من ثلثين بشكل من أول صفحة لأخر لا لا فوجدت كلام وكنت أنا قارئ ردود ابن اللي ردوا على ابن تيمية والواحد لازم أني صراحة لأننا قرأت آه وجدت في له كلام يعني بتبادر الذهن انه فعلا بيقول بحوادث لا الاول لها فانا هنا بدنا نستوضح الامر من اهل الشيء هاي, هاي, هاي كلها هاي هي المسائل كلها هاي كلها, هاي هاي هاي كلها هاي وجب ما هي وجبنا وجبنا الكتاب وجبنا وجبنا اللي رد على الكتاب وين استخبي الله اكبر هاي هي المساله كلها مو منها الله يهديك انتهينا منها <تصفيق> يعني انت ما, انت ما ما لازم منها ب... كلامه إن كان مذهوما <تصفيق> فَهَاتُ ما هو الَّذِي فَهِمْتَهُ أنا أبدأ أقول لك شو اللي فهمت منه شو. فهمت منه إنه بيقول بأنه, الـ الـ الـ بأنه الـ العالم شاكف قديم بالنوع يعني, يعني العالم هذا في كان قبله عالم نه no. وأهلهم جرى إلى ما لا بداية وهذا بتعارض لحما تأتي الكلام أنا اللي أعيت هذا الكلام لما أهمه أنا أقول لك شو اللي فهمتها لك فهمت هذا انتهينا منه قلنا هذا كلام هو بيقول حوادث آه. لا أول لها نعم. هاي معناها ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق كوي هذا القول قلنا أنه ابن تيمية لما بيقول بحوادث لا أول لها يحكم بأنه كل مخلوق مسبوك. هو مسبوق بمخلوق قبله نعم. طيب فهو لا يقول بالقدم يعني مع الله لا يقول بان مع الله خالقا اخر ايوه ما بيقولش فاذا هو يقول بكلام قلنا نحن انفنا الكلام اللي انت قلته اسمح لي هذا اللي فهمته انا من كلام. لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه إلا بالله شباب صحيح هذه هو مصارع ملاكم هذا هو سواء. هذا هو السبب يا أخي بس نحن لسنا في ملاكبة اعطبالك باعدنا سريعين الغد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ثنيئا أبن تيمين يقول بحوادث ولا لا نحن قلنا أن هذا رأي له لا نتمناه ونرده لأنه يخالف أول ما خلق الله. أيه هاي أنت ذكرت أن أنا. ما لي شيء. ما, ما لي شيء. أنا عارف أنك مطلع على كلام سميء ومطلع على كلام تلميز البار به. لكن مع ما تظهر تميز يترى هذا هو صحيح ولا. أنا جيت عارف شو أنا مي. جزاك الله خير. المهم فكلامه غير معقول وله منقول ولكن ماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك أنه قال رأياً خالف فيه ما نعتقد نحن فنحن نسألك الآن المعتزلة خالفوك في قولك إن الله يرى يوم القيامة أم وافقوك؟ لا خالفونا هل هم كفار؟ في المسألة هاي لا يكفروا لأنهم لأن كفارين لا يكفر رحمة ستاكو لا لا لا, ما لا, لا, لا, ما لا, ما لا لا لا لا يكفر إيش معلها الكثير لا بدك أعلّم إن شاء الله إن شاء الله هل يمكنك أن تستلل يعني بدك الواحد يجاوجه بدون ما يعلّله ليه؟ لا يكفر إذا كان هذا الأسلوب خطأ أرجو أن تبينه لا معلش أه مش هلك شو قال إذا كان الأسلوب خطأ أرجو أن تبينه خطأي عظيم عظيم ها؟ لا مش خطأ الجزاق الله خير طيب فهذا الكلام ابن تيميه يقول حوادث لا اول لها اذا فهمته بانه خطا مخالف لعقيدتنا فاسوا ما يقال فيه انه كالمعتزله الذين لا تكفرهم مع انك تفهم خطا المعتزله مجسدا خالف ايات خالف احاديث خالف السلف الصالح ابن في مي الى الان انت مالك فاهم شو بيقصد من الكلام هذا ايوه فشتان بين هذا الذي يكفره شيخك وبين اولئك الذين نتفق جميعا على تخطئتهم ومع ذلك لا نكفرهم فالخلدي بضو هيك بسيط نخلده بضو بسيط انه نخلص هالمسلمين من العلماء من ان نكفرهم فاذا أنا أعطيتها كل جواب وأنت تقول الشيخ لسه بزندين لأ أنا أعطيتها كل جواب لا أعطيه بسألة بسيطة أنا أنا الشيخ حسن قرأت عليه ولا أنكر ذلك ولكن مش شرط كل شيء بيخطئ أو بيظلل أنا أقره على ذلك بجوز إذا أنا بيتفتحت له مسألة أنه ابن تيمي كافر بحكم من من غرارها أنا ما تفتحت لذلك ولا لا يسائم مفتوط بجوز هو عنده هاي المسألة هي. يعني عبارة بالشاب يقوله أزبط من المصرية فهي مسألة ما أناش إحنا في شحنا على كل حال نحن هلا بهمنا أنت أنت تكفر بنت يمي أنا للآن لا لسه للآن ما كفر حسبه <تصفيق> شي خلا بيقول الآن ما دي حاجة ما فيها من أول سيد أنا أنا أغفر الآن الآن, الآن ما يكفر للآن لا لسه لسه المسألة بجوزها هتبدأش عنها صح ولا لا ولكن في ليش لا بلدك لا قلنا لا أنا شو اللي سيدوين لكن ما شاء الله صلى الله إن شاء الله إيه شو بقي عندك إن شاء الله عز وجل إحنا شو بقي عندك حسنا بدنا استشكالات يعني علمي نسأل كأسير إذا إذا يعني بقي عندك شيء الله بالجسة هاي لا بس فيك بعض غير قدم العام بنروح فيها كم من شغله يعني نقل ونقول عن أبن تيمية بنا رجيكي ها شو هي؟ هلأ والله مش أنا يعني مسألة مش حاطة طبان إن شاء الله إذا بتتكلم علينا يعني يعني نزوره وقت آخر أيوه أيوه أربع خمس سعلاك شيء ما حصلنا معروبات أولاً بأن الناس يبريد إفت نظركم العلم له أسلوبه نعم نعم إذا أبن تيمية يبحث موضوع وبهن نقول كثيراً شيء منقول شيء غير منقول شيء معقول شيء غير معقول الى اخره فلا يجوز ان تنسب الى ابن تيمين كل هذه المنقولات وكل هذه المعقولات وانما تشوفوا بعقيدته له كتب بينشر فيها بصراحة عقيدته فاذا كان هناك في العقيدة ذاكر شيء انتم ما عقلتموه ما فهمتموه او فهمتموه على انه ضلال او كفر او سموه ما شئتم هنا لكم الحق ان كن ايش تقفون وتسألون اما مثل قصة البعوضة ومثل ايش او مثل الجلوس على العرش ولا غيره هذه روايات لا سنامة لها ولا خطام تذكر في بعض الكتب اللي تذكر الاحاديث والاثار المروية عن السلف باسانينها فلما الإنسان بدرس هذه الآثار فالأحاديث بأسانيدها بيعمل عنده عملية تصفيه هون صحيح حديث صحيح أثر صحيح إلى آخره هون حديث ضعيف أثر ضعيف إلى آخره هذا القسم الثاني ما من عرش عليه من ابن تيميه ولا ابن قيم ما أهد معصوم ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. شلم أما إذا هو يتبنى عقيدة سمى والله هنا يجب عليكم أن تبحثوا في هذه العقيدة مش يبحث فيما هو جائز فقط لا هو من أذكار الإسلام ولا هو من خرار الإسلام ولا ولا إلى غيره أما هنا هنا بالذات يجب علي أن يعرف أن هذا كلام صحيح ولا لا فالآن الأثر الذي يذكر بأن الله قاعد على عرشه اولا نسبة قووز إلى الله مثل نسبة الجهة إلى الله والمكان إلى الله ولا مكان إلى الله لأنه كل ذلك لم يرد هنا إذن نرجع إلى الوارث فقط ما ورد ابدا في حديث يجب أن نبني عقيدتنا عليها ولو أحاديث أحاد عطبارك لأننا هالفلسفائي لا نؤمن بها. لا يوجد حديث بأن الله عز وجل قاعد على العرش جالس على العرش اذا هذا الأثر ليس له قيمة ولا نثبت هذا, هذا لو ثبت وهو لم يثبت ثم من تمام ضلال هذا الأثر أنه باقي من العرش ما ممكن عقل إنسان يستوعب بإيش سعته لأنه أوسع من كل كله شو باقي من العرش قدر إيش شبر سبحان الله لو كان هذا العرش مثل كرسي واسع بلا تشبيه يعني م. كرسي واسع ما بي ما بيسع شخصين بيسع شخص ونص اه وقيل انه هذا العرش في مثراغ ليش مقدار شبر مشان يجلس مين الامير الملك بيكون كلام سخيف فما بالكم هذا العرش الذي لا يعلم سعته الا الله الذي قال واسع كرسيه السماوات والارض فماذا نقول عن العرش؟ شيء فوق ما يتخيله النتال كيف يقال انه هناك مقدار شبر ليش هذا المقدار؟ بشان يجلس الرسول بجانب رب العالمين ما بيسعه المكان هذا ما بيسعه سبحان الله لا نقلا ولا عقلا هذا الشيء مقبول هذا الكلام يا شيء هذا مش مكتوب الكلام هذا مش مكتوب كثير ما مكتوب نعم كل اللي بدي مسويه اطول ما ما المقصود انه اذا شفته هيك روايه ما تقول اي عقيده بسميه ذكرها بالتبيين وانا بقول لك كان الاولى انه يذكرها ويعلق عليها لكن العالم اخي اللي بيفيض علما ما بيستطيع انه كل واحد بيحكيها وبيرويها انه يخف عندها ويعلق عليها هذا طبيعة العلماء هيك لكن ما يجب بألف لك العقيدة الحموية التدمرية مثلا الى اخرية الواسطية وبيجي بذكر لك مثلا ما سمع الله انه الله قاعد على العرش وباقي فراغ مقدار شبر مشان يقعد في محمد عليه السلام وهذه هذه مشكلة مشاكل وانا اول كافرين بها فكيف تتصوروا بها انه مثل هذه الضلالة انه من بتحملها وتنسب اليه هذا خطأ لا يجوز هذه نصيحتي لكم لعدها واضحة واضحة لكن في شبهة ان ابن القيم بداع الفوائد بقول المسألة لا في المسألة انه لا تقول انت ما قبلت النصيحة الان لا هاي شبهة انت الان ما قبلت النصيحة سبق الجواب عنها الله يهديك سأجاوب جواب عنها نعم, نعم. شايف هدر متعجبه كيف سبقك صعبك الان سبقني يا عكس سبقك يعني توضح أنا عندي شو بهي شبهه توضح وهي مازي. وهي انه يعني بالبدايه الشيخنا لما نقلوا عن دار قطني وكذا والخدال ومش عارف ايه ما قال لي شو هي الشبهه يعني كل ذكرها يعني كل رواه ابن القيم بيقول بهالحكي بيقول انه يفرغ من العرش وكذا من الحكي ما بيقول وينقل ينقل انه الله عنده هو ينقل, هو ينقل, هو ينقل ولا يقول بنقل ومقررها هل هذا كل ما ينقل يكون مكرره تقدر لا, لا شوف لا, لا صح صح لا, لا من عند كنت قلت على بالك <تصفيق> كنت ايضا اختي معك صورة خاصة تقول لك شيخك بيقول لكن تراجعت الله بيقول ابن الجوزي هذه رافيه رايه التعطيل بدفع شبه التشبيه ان حديث جاري حلو صحيح وهو شويه مقدم التعليق تبعه انا اقطع بان الرجل ما قال هذا الكلام والله طيب بس الرواية هنيك ابن الجوزي ذكرها ومشي عنها لكن هو في مكان اخر بين رأيه انه هو ينكر هذا الحديث اذا معنى هذا أي كتاب ليس كل ما يذكره المؤلف فيه وهذا ما سبق الكلام عنه أيضا مش معناه أنه هي عقيدته فهمت خلاص جزاك الله خير في سؤال أخير يعني أخير يعني, يعني مو إنه... عمو... م... م... م... م... م... مو مش سؤال. هو يعني عتب أو إشكال أو شيء يا سيدي بما أنه يعني الكلام ذكرته هسه طيب جدا جدا وأنا بعرف ناس كثيرين يعني مش انه تقول يعني بجوز أنت بجوز عشان درسنا عند الشيخ حسن تقول اثر فينا أو كذا لأنه في بينكم اي و... لا شك يعني ما في ناس ولا عمره سمع في الشيخ حسن كيف في ناس عمره ما سمع في الشيخ حسن ومع ذلك يراك يعني كما يعني لسه لسه الشيخ حسن بجوز حن له قلبه يحن له ف... <تصفيق> مش. انا مشارك ما فهمت عليه انا ما فهمت ها انه من انه قرأ على الخساف لكن مع ذلك لا لو سمحت معلش هذا رجل من اهل البيت احترام واجب طيب معلش لا لأنه نحن يعني انسى كل الخلافات اللي ما ناخذناش خلاف طيب بيقول بيقول انه بالرغم من انه قرأ على ذاك الرجل لكن مع مع انه قرأ عليه ما ما تأثر فيه مثلا او شيء من هذا مع انه في اناس اخرين ما قرأوا عليه ولا شافوا ولا عرفوا ومع ذلك يعني ينظرون إليكم أكثر من نظرة هذا إليكم. هاي كي... كمان أخشى أن تكون ملغومي هاي. لا لا لا في لي كلام يعني آه وراء هاي يعني. ما إنه محتق يعني ينظروا لك بأنه عقيدتك مش ث... مش سليمة أو إنك مجسم إلى آخره يعني من الكلام اللي حس نفيت ذلك أنت. حقا أنا, حقا ما تت... أنا... أنا ما نفيته. حس... لا أنا. <تصفيق> <تصفيق> أنا ما نفيت. يعني حس تبيّننا يعني إنه هذا الحكي لا. أنا ما نفيت. خليني كذا. يعني يا ريت يعني سيدي لو تعمل أنا انا شايفك فعلا انك شيخ راح صفها لما مع صاحبنا العفو لا. لانك تحكي بالسياسي لا لا أنا بقول لك كلام واقع هذا ليس بواقع حقيقي اقول لك اني نفيد هذا ليس بواقع شو المقصود في يعني انك في هذه انتفت الشبهه عنا في فرق بين نفئت وبين هي عقيتي التي أزغل الناس عليها ومسطرة في كتبي كلامك سليم بس كلامك مسليم ماشي أه. أنا أعترف صح على على اللفظة هاي ممكن انها بس ما أقول هاي الله ولكن انتفت, انتفت الفكرة من أذهاننا جميل حظ ماشي ماشي فيعني إحنا مش إن كانت الفكرة هاي من الشيخ حسن أو غير يعني فينا لا أكيد م... من الشيخ حسن أنت بشر أكيد من ما إحنا... واثق عليها طب إحنا أكيد ما دام عمري عالم في كتاب مطبوع أولاً فيعني... المجسم المجسم فأنت يا أخي مالك حجار أنت بشر وأنت مالك عالم ولا أه. متعلم إلا من طرفه فلا ما بيسمع تسمعه وأنت واثق بأنه رجل عالم إن شاء الله بيقول ناصر المجسم المجسم المجسم ما لك حجر حتى ما تأثر ونحن منعذرك أنت وراك لكن ما تنفي في الحقيقة تقول أنا ما تأثرت فيه مش ممكن هذا الكلام أنت استشر به معرفش أنا بديش بس ما تصدق بديش نعم بديش, بديش, بديش, بديش, بديش, بديش احترض بس ما تصدق هذا ممكن هذا ممكن شايف شلون صاحبك بركع كلامك كلام ما تدل ما تقول لا يمكن رده صاحبك بيجي كتاب بكتبه صاحبنا هذا بيجي بيقول هذا تعريف الألباني شو التخلص هذا شو الكذب هذا شو الاتهام هذا آه. بدك جافي عنه تفضل تفضل حتى ما أنا ما أريد جافي عنه حتى ما سرقتهم بنفسه جايين في مسألة يعني إحنا جايين في مسألة قلنا بأننا نأخذ فيها باب الإنصاف والحمد لله يعني إن شاء الله تطلع نحن ذلك أنا نريد بس لما ليش خص في الموضوع نحن دولة دولة دولة حرسنا على انه تنتفعوا ما سرنا معكم لنقرب نصف الليل الله والله الله يزيك الخير الله يخليك هذا مشان تعرفوا انه نحن ما نريد السيطره ولا نريد ان نفرض ارانا وان لا كنت بكن كلمه وصاها ما باخذ بعطي خاصة معك أنت رجل تجادل وبتشريع وبتغرّل وبتضيع علينا الوقت وإلى آخره ما عزالك ما عزالك ما عزالك أنا بكفيني أنه إن شاء الله قريبا إن شاء الله. أنه التاج هذا بطيح من رأسك وتلبس ما يلبس إخوانك تلبس ما عزالك ما عزالك ما وبالإضافة إلى هذا بنصحك نصيحة تانية بنصح إخوانك فيها انه ما تصير انت مثل حكايتهم يعني تطيح التاج وتتمحى راس مثل العراق لا هني كمان يفتدوا فيك ويسروا وحسهم لأنه هكذا الادب الإسلامي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بس يعني يا سيدي النقطة اللي هسه يعني هسه يعني دارت لي في في في, في فكري يعني طب يا ريت انه مثلا إن تعمل انت كتاب عقيدة عشان تكون يعني عقيدتك واضحة للناس أنا افرق بالكتب كذا يعني حقيقه يعني ممكن إنسان معوش يعني لأن الكتب هسه بتكلف ممكن الواحد يجري يشتري كتبك يشوف كل موضوع وين ما. يعني يا تعمل لك كتاب عقيدة اللي يعني الواحد يقول لا وش ممكن. رأيك في ناس غيرك من عشرات سنين بيقولوا يا ريت تضع لنا كتاب في مصطلح الحديث بين أنت انت طبقت علم الحديث عمليا بينما هذه عم ألف اليوم نظريا نعم. شو رأيك والله لهم حق يا تبع <تصفيق> فما الحق <تصفيق> معه شل معه ومناس آخرين ونحن بشر يا أخي طاقتنا محدودة وسننا أيضا كما ترون على, على على, على, على, حا� على حافة القبر. فأ <تصفيق> بعد هل الله؟ هل نستطيع نفعله إن شاء الله اللي اللي لو نحن ما في هذا السبيل نحن ما في هذا السبيل نأخذ من بتصفي والتربية سواء في الحديث او في العقيدة او في الفقه ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجرياه بما لا تشريسه هنا يعني معلش انت كونه انت عالم صار لك يعني خمسين يعني فوق الخمسين سنة اسمك صار يعني قريب للاذهان يعني اذا, إذا مش في الاذهان فيعلم ان تعمل كتاب عقيدة هذا ما بده هذا هو عم يستدل انه هذا شيء طيب ما بده جدين اخي ولو سيصح في الاذان شيئا لا احتاج يعني النهار إلى جديه بصير عليك والله بسالي يعني شوية لوم يعني, يعني بقى بقى بقى والله بقى أنا هسه عتبه حقيقه انا هسه عتبه اي بس بصير شوية عنده بجميل بعدين هذول اللي بصير في نفوسهم شيء بقولوا يعني من اصحاب سوء ظن وهذا لا يجوز في الجماعه كثيرين يعني يعني بم... يعني لما شوف اسمك على كتاب بموت طيب يا أخي بقول لك هذا مش مضبوط هذا مش كذا لانه ولا عمره يعني هلا لي... هلا انت افرش من المسائل اللي ما بتريدها نعم شو رايك بقى غير جنا وأن المعذب فيكم كان يعني هذا فعل انني المتندبي والله يا ريت يا سيدي معليش والله قلت بدنا نكتب خفت اذا راحت بدنا نكتب لا كني <ديدي> يعني لا يا ديدي انا شو البيت يعني لو معليش وليس صحيح في الاذان غيري جنا غيري جنا بس الفايد اللي بدك لأنه <تصفيق> يعني لأن فعلا البيت يعني يمثل حالتك الان مسجل صحيح جزء مسجل طبعا مسجل غيري جنا وانا المعذب فيكم فكانني شباب المتندبين اه انا بدي سالك سؤال، هال والله ليش بدون لما بيقراوا اسم على كتاب للالباني بموته ليش وانا عم اسالك ليش انا بدي اقول لك انا ليش أنا ليش انا عم ليش اول شيء <تصفيق> لانه انت يعني الوهابي يعني في جماعة من اللي من تلاميذك ومن بقره كتبك ابدا صراحه ما آه آه مسائل فيش فيها لف وعجن <تصفيق> في ناس من اللي يعني من اللي بيقول انا سلفي او انا وهابي او من تلاميذ الشيخ ناصر ما حدا بيقولها انتبه لا في ناس كثير هلا لا تفتري على الناس انا هاد جيبك هسه يا سامع 10 من حالك ما حدا بيقول انا وهابي سلفي لكن أنت اللي بيقول واحدي عطيل هذا في, في, في سبق هناك رادار. طب سابقة الكلام. في هناك رادار انتبه. أيوة بقول إيه. أنا من تلاميذ الشيخ ناصر. أنا من تلاميذ الشيخ ناصر وإحنا كذا. ولكن يتكلم كلام التجسيم بعينه. سبحان الله. حسن. عندك مثال؟ عندي مثال. هات ونشوف. يعني مثلاً لما نقول لك أنا بقول بأن الله لاحظ لأن عاود ما علشان لو بنعيد كلام في السماء لاحظ حقيقةً. <تصفيق> ولا نقول بلا مكان ولا مش عارف شو كذا يعني مش ذا الكلام الطيب اللي انت حكي دي. انا رأى لك الآن الله يعني اسمع اسمع الله في السماء حقيقة الله في السماء حقيقة والله والله السميع بصير حقيقة خالفني لشوف انت, بس انت اسمع بس اسمع لا تركني لا تركني ولا يبقى يا مكان صارت مشرقة رجعنا رجعنا رجعنا رجعت حليمي سجلها هاي رجعت حليمي <تصفيق> لا عدت رحيمي سجل المسجل بدي اقولك كمان كم بعدين بقولك الله عز وجل لست الكلام الي مو اليك الله يديك انت خالفني الان فيما اقول انا ما خلاص كلامه كلام <تصفيق> <آه آه تصفيق> قال لي خالفني بدي أجابه بسرعة عشان ندرناه ما شاء الله ما شاء الله في معاك فاين شو جاي من الرياضة ولا ما انتفك الرياضة لأنه الرياضة رياضة تاني رياضة علمية ورياضة بدنية فهو الظاهر الظاهر هو موجه كل رياضته للرياضة البدنية ما عنده رياضة علمية خالفني يقول لي أن الله عز وجل حينما قال وهو السميع البصير أقول هو السميع البصير حقيقة خالفني لشوف الآن ما عدت الكلام ما لا نستطيع خالفك وين كنت قبل الآن؟ أيوة آه. وين كنت قبل الآن؟ لا. لا. معلش؟ ويجي كان يقول الشيخ اه ايوه وين كنت قبل الان انهم كانوا مم. يقولوا أنا مسألي بدي أنا انا مساله عشان شو في كان يقول يا اخي <وين بدودي> أنت أنت بقيت أنت بقيت. نعم الله يهديك انت والله يهديك انت الله يهديك انت معنى كنت في هذه الحقيقة أنا بقول الآن وهو السميع البصير حقيقه اسمع الله يهديك الله يهديك الله يهديك انا ارجو صوتي هذا اللي بالي عم نيه اليوم هذا بفضل الصبر على <تصفيق> على, <تصفيق> على إيش التعذيب الصبرون أجل <تصفيق> هل أنت دار في ذهنك يومما أنت تقول وهو السميع البصير حقيقة أنا أقول لك لا لأن التلقين الذي لقيته والقراءة والقراءة التي قرأتها لا تشعرك بهذه الحقيقة أبدا وإنما نمر كما جاءت وقلنا آنفا ليس معنا نمر كما جاء بدون فهم، بفهم وهذا هو الفهم الصحيح وما تحك رأسك كثير لأن نحن منقاف عليها خاصة بالقلم يعني الحك بالقلم إلما لا المهم فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما أنه ليس كمثله شيء حقيقة كذلك وهو السميع البصير حقيقة إذا استشكالك من ذلك السلفي المجهول عندنا لأنك أنت اسمع يا أخي الله يديك اسمع مان الله يهديك لو غيري أنا وكان شابا كنت أنت أهلكته بمصارعتك العلمية فهمتني ما فهمتني؟ طبعا تفهم تفهم تفهم تفهم تفهم تفهم تفهم تفهم تفهم تفهم تفهم تفهم تفهم فكل شيء وصف الله به نفسه كل شيء أيوة. هو على الحقيقة لكن حقيقة تليق بذاته وجماله وكماله وليس حقيقة تتناسب نحن مع ضعفنا وعجزنا وإلى آخره آه. إذن استنكارك على ذاك الرجل هل جمعت بين النقيضين أيوة. في وصفه أنه سلفي أو قلت وهابي وان كنا نشكرك انك سحب كلمة وهابي لا اشكرك دي. عليها شايف فاستنكارك عليه نابع انك انت ما بتقول عقيدة حقيقة وانما نمرها كمان صغيري اكمل لك انا كلامي يعني شو الكلام اللي بحكوه لان انا هذا سامع. سامة اسمانا الكلام اللي بحكوه انا حكيت لسه جزء منه وبعدين مقول لك الله عز وجل استوى على السماء استوى على العرش بقول لك استوى استقر دقيقة ما لا خل... ما بيقول هيك دا من ده قلته انا ما بيق أنت عم على كيفك لا لا لا لكن ما في سلفي بيقول من... استقرى او قعد او أبي. جلسة كويس لا ابي يا مش وردي ومن هنا انتم وثيتم وبعدين يا اخي بعدين لا ما ما هو, أنا ما هو... بعدين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صراحة الان يعني سمعت كلام غريب انا بقول لك الله يهديك ليش بقى انت لما سمعت الكلام هاد شأنك شأن غيرك شأن الجمالي قلت عنهم الله يهديك لا انت حقيقة لازم يحطوك ملاكم يعني لانه بيحطوك في محلك شكرا انت لماذا لم تحاول الاتصال مع الالباني قبل ما يموت ويصيبوا منك ما أصاب ما أصبت شيخ الإسلام وهو قد مات لماذا لم تحاول أن تتصل مع الألباني وتشوف صحيح ومجسم كما يقول شيخك صحيح لا أسأل يسيبنا من الشيخ لا ألي شي خذوا على الماشي هذا من باب التذكير نحن على الماشي المهم. أو تسمع واحد ينتمي إلى التسلمز علي تسمع منه إيش عقيدة باطنة وهو ان الله استوعد العرش يعني استقر وربما تسمع جلسة وقعدة أيوة. و... أيوة. أيوة. مش ربما. اين كنت والالباني ما مات حتى ما تصفه مع شيد الاسلام ابن تيمين بي عن سرية اذي اين كنت ايبا لا. لا تحيد انا بدا اقول له. لا تحيد, أنا تحيد. أنا مش سؤال اين عن عبد مش عن الرب ما بتقول تنكرها أين كنت؟ أتيت على, على بيتك من من قبل سنة ونص وأتيت بعديها كمان ب ب ب بشهر ب ببشهر شو سوي في بيتي؟ ربيت على الجرس <تصفيق> اتكلم عايق قال الشيخ مشغول بفضاش يا زماعت خير بدنا ننسأل نستفسر المسائل قالوا مشغول وكبير بالسن أت... وما بفضاش فهذا السؤال إلى حد الأسكال الآن هل منسألك هذا عذر إلّاك؟ أنا عندي عذر لأنه أنا طيب شو تعمل بقولي تعالى وإذا قيل لكم رجعوا فرجوا نرجع كيف؟ ما مش فاهم المسؤول طبعا قدموا لك الاذر الجماعه آه. خلاص ما عاد تطرق بابه ما عاد تفتح له هاتفه هذا عذر اله والله هذا فعلا هذا قصور هذا قصور هيك بديها اياه تعترف بالخطا هذا اللي ما بيعترف بخطاه ما بفيق عنه ولا بيرجع عنه <تصفيق> ابدا <تصفيق> يعني احنا شو قلت لك أنا ليش اعتبس يعني بما انه هاي مش عقيدة كنت تنفيها يا اخي الله يديك هذا انت مجيء كده هنا مجيء اسمع الله يديك الاشكالات كثيرة بس ما المسؤول عنها الا وقعوا في هذه الاشكالات مش الذين يفترع عليهم كل فرية ما بتتحملها الجبال الارباني مجسم ابن تيمية مجسم الله اكبر على الظالمين على الطاغين هذون نصبوا أنفسهم لعقيدة السلف التي هي بين التجسيم وبين التعطين قال الله قال رسول الله على الكيفية التي أرادها الله هذا مجسم ويكرر لا تكاد تخلو صحيفة إلا قال المجسم أين أنتم وأنا بقول الآن مجيكم إلى هنا ليته كان بطلب منكم لحتى حتى نسجلها في صحيفتكم البيضاء لكن هذا كان بطلب مني غيرة عليكم لما حدثني رجل من اخواننا قديما كنا نعرفه قلنا له يا أخي جيبوا حتى نساهم لحياهم لولا اننا طلبنا هذا ما جئتمونا ولا تركتم بابنا هذا بدنا بدنا يعني ليش نضيع الأجر عليه هو قال للشيخ انه نخليهم ييجوا اتصلت فيه بعدين ايوه طب المهم جزاكم الله خير جزاكم الله خير الله خيرا جميعا شيخنا بس في نقطه معلي تفضل الان في كلامكم صحيف البيضاء بلاش يفكروها زي ما فكرها واحد بالقديم النهايه المدى عارفين انا مش راضيها واضحه خذ الغفران انا عارف خلونا واضحه انا بسال الاخ يامن عبد الرحمن شفتوا معنى هذه الكلمه انه قول صحيح البيضاء قول شيخنا إنه حتى أكتب لكم صفحات الوثائق عندنا ما تفهمون منها أنت ولا أنا بدي أجابه كسيدنا نحن الشيخ مع مجلسنا معه والحمد لله وجدنا يعني على خير ما نريد الكلمة الموضوع. هاي ما إشي عادي ما فيه أمجد واحد خصم؟ لا لا بارك الله فيك ليس خصما هو حسن الثقة وهذا ممتاز إنه يعني. ممتاز إنه بحكي الثقة بس أنا بارك الله فيك الآن أنا خليك معه ذكر هذا الكلام أن الشيخ رجل يعني, يعني بيضل نضر يعني مثلًا أنت مثلًا الباقي ما بصير مرى. أنا أقول اسمع يا علاش ما هل يحق لهذا الرجل أن يتهيّم شيخنا بهذا وهو يعتقد وأنا جادم بهذا لأنه جلس جلسة مع شيخنا أو الشيخ في قدر الله عز وجل اجتمع فيها في, في مجلس وأنا اعترضت عليه وقلت له كيف تقول يا حسن هذا الكلام على شيخنا فأبى أن يرد هذا الكلام الله فيك هذه نعم أبى هل يمكن أن تمسجل مسجل لك ما أدري الشريط أين هو البركة الذي أرجوه أن هذا الكلام المهم هو ما ينكره ما ينكره طبعا ما ينكره, ما ينكره طبعا ما ينكر هذا الكلام أن تقول له أن يتقل الله أن يتهم شيخنا بهذا كيما ما في إنسان عربي يفهمها إلا على فهم العربي صحيح بارك الله ما اسمه ينكره اسم اسم أبو عبد الرحمن محمد الخطيب إن الله خلاص كلنا قريين على الشيخ واحد الله عبد الرحمن. لا كان هو الرحمن لا تنساني. الله عبد الرحمن. لا لا إياك الله. هلا بيطلع على وجوهنا كذبة. <تصفيق> كلنا قريين <جريه> على الشيخ <تصفيق> واحد يا عبد الرحمن. معلش يعني احنا حسس سمعنا من الشيخ ناصر الكلام اليوم يعني ما قلنا أنتم يعني ما حقيقة ما بقول لك. يا جماعة خدوا خدوا عيد. تذكروا هذه الحقيقة التي يقولها العلماء وما أفاد الأخبار إلا رواتها. أنا أعتقد أنه بدي طل أنا أقول شيخكم أو حسن السقاف ما شئتم. حسن السقاف لو خلع الحقد الدفيء من قلبه واجتمع مع الشيخ الألباني. لا تغير من ضلاله إلى هدى لا يعرفوا حتى هذه الساعة انت تحبوا يجتمع معكم والله ياريت اسمع. اسمع اسمع يا ريت تشترط مش خط ما اسمه يا جميل اسمع. والله اسمع لانه الاجتماع ما له شروط يا ريت مش على طريقه عبد الرحمن عند عبد الرحمن عبد, عبد الرحمن مش على طريقته لانه هو بيتقون الشيء البيه والله يا ريت تشترط والله طول طول بالك شويه افهم ونحن قبل ما نعرف الرجل اتصل بهاتفيا، هاي من بضع سنين، قال هو بيريد يبحث موضوع التوسل. قلنا له طيب وتوعدنا وإجا. وجلسنا في غرفة الضيوف هناك. نعم. قلت عليك كم وجبت؟ طب التسعة سنوات. تسعة؟ والله أنا أعرف قديمة بس ما بقريش المهم. فهو بدأ يتكلم فيما ما لم نجتمع ونتواعد من أجله. قلت له نحن اتفقنا على البحث في موضوع التوصل. فإن كنت على هذا الاتفاق فأنا معك. قال لا هو هل أنا مستعد؟ دم خرج جلش شوي ومشي وصلنا للباب على قبل الدرج. قال لي أنا أريد جلسي. وحدك ما يكون أحد فيها قلت له لماذا إذا كان الحق معك خلي الجماعة يستفيدوه وإذا كان الحق معي خلي الجماعة يستفيدوه فالحق مشاء للجميع وليس محصورا بينه وبينك وهذا وش الضيث هذا أول كلام وقع بينه وبينه مباشرة ربما يكون في اتصالات هاتفية قليلة جدا بينه وبينه أخيراً وهنا الشاهد في شخص يمكن لابد تعرفوه اسمه نوح الأمريكي. ما فيه. أنت تعرفه؟ أنا بسمع فيه سماع بعرف انه يعني. أنا رأيت مولف. رسالة صغيرة عن سبب إسلامه. لا, لا لا كتاب أسلمت. في كتاب بالفقه المهم انا ما شفت ما شفت هذه المهم المهم اجتمعنا في مجلس مع الرجل مجلس عامر بدا يسال اشيري بالدل على نباهه ويقظه وحرص على العلم الحقيقه انا تجاوبت معه بحيث الاخوان كانوا يعرفيني يعرفون أني توجهت كل إليه والناس فقط الحاضرين عم يسمعون فأجبت أن أسنته فيما بعد بعد قلنا لبيعرفه قلت له أنا أريد أن أزور هذا الشخص لأني آنست منه رجلة ومحاولة للفهم الصحيح في الكتاب والسنة فيما بعد أخذني وبيته متواضع جدا وفي دخله يمكن لو مديت ايدينك هيك ما تقدر تمشي من ضيخة دخلنا جلست وإذا فاجأ تجاهي الشيخ حسن بدا الامريكي نوح يسالني سؤال غريب جدا قال معاويه ابن ابي سفيان صحيح انه هو من اهل النار قلت له اعوذ بالله شو هالحكي هذا ما هو رجل من اصحاب الرسول عليه السلام وايد خدمات في الاسلام ونشر الاسلام الى قبرص والى اخره واذا انبرى الشيخ حسن يتكلم لما صرح الامريكي بانه يقول لي هذا يقول انه من اهل النار قلت صراحه أمامه لا تعبى به هذا رجل ليس عالما هذا حواش حطاب يجمع من هنا, هنا ليس عنده مبادئ قواعد علمية حتى يتمكن من التوفيق بين كونه صحابي وكونه أخطأ كذا وكذا وكذا, وكذا وكون له حسنات كامثال جبال فبيهدر الحسنات كلها ويتمسك باخطائه التي وقع فيها لا تعبى بهذا الرجل لأنه ليس عارما بدأ يتكلم قلت له ليس لي معك كلام أنت رجل أولا لست عارما وتانيا من أهل الأهواء كيف تقول أنه معاوية من أهل النار صار يلفه يدور وما يقوم مثل لا, لا نوح هذا بأنه من أهل النار لكن فعل كذا وفعل كذا صار بعض أشياء لا تنكر عليه يعني معروف روحه التاريخ قلت له أنت رجل متخصص في تتبع العاثرات هذا رجل كون صحابي يترضى عنه وصحابي كدهم عذول فضلا عن كونه كان ملك من ملوك المسلمين ونقل دعوة الإسلام إلى بلاد القهر وإلى آخره وكنت تكلم مع نوح فيما يسأل يشاهدون قال مثل ما قال صاحبنا هذا قال والله هذا كلام جيد لأنه كان يوجه أسئلة من الداخل من زوجته أنه الرجل العامي ماذا يفعل لما بيسمع أقوال متعارضة إلى آخره قال أشد ما نحن نكتبه دائما وأبدا أنه المسلم يختلف بين أنه يوجد في بلزة لا يوجد فيها علماء إلا في مذهب معين فهذا المسلم يجب أن يتبع هذا المذهب المعين وليس له أن يستهد ولا أن يدعي أنا أفهم القرآن والسنة وإلى آخره وبين مسلم آخر موجود في مجتمع أوسع فيه عديد من العلماء فهو ليس مكلما مكلفا أن يتمسك بمذهب معين من هذه المذاهب ولكن يطبق الآية الكريمة التي ابتدأنا الكلام آنفا فاسأل الله للذكر إن كنتم لا تعلمون ليسأل من يثق بعلمهم جرى هذا الطوي في هذا إنسان آخر موجود في مجتمع على حد تعبير نهل السلفي أو الحديث علماء يأخذون من كتاب السنة وهم أهل ذلك قد يختلفون في بعض الجزيات كما وقع من الصحابة لكن مرجئهم كلهم قال الله قال رسول الله هذا يسال من يثق بعلمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صرح الرجل وما وسعه إلى ان يقول والله هذا شيء طيب فانا اعتقد ان رجل يصفي قلبه ويبتعد عن الاشتراء بالكون بتقولوا انتوا بالكون ولا ما بتقولوا يعني بدون ايش بالكمشه بدون حساب آه. يبعد عن هذا الخلق الوخيين الذي ليس من صفات المسلمين ويكتب ما وصل إلي علمه ما ذي مانع ولكن الأخوة الاسلاميه بسبب خلافات يمكن الاتفاق عليها يجب أن لا يقضي عليها بفريات تطلعها فريا الى ما لا نهايه اخر ما طلعنا عليه هو المجسم المجسم وليس هذا فقط كتاب بالجوزي يدس فيه ما ليس فيه اتطلعتم على هذا الكتاب طيب لفسنا لكم الدش هذا ما رفضنا لكم بس مسألت كلمة المجسم أشارلها بس مسألت كلمة المجسم أشارب المقدمي قال أنا وضعت بين قسينك ايه هو قال أنا وضعت من تصرف. يدود يدود؟ مدام نبه يدود يجوز يدرس كتاب يعني هذا أنت بارك بكذا فيك هل تظن كل من قرأ مثلا أبو حامد الحمري هذا بالتهمه بالتشريم أبو حامد المجسم هل أنت تظن كل من قرأ المجسم فلان مجسم فلان قارئ المقدمي أولا أولا أو لا صريحة لأن هذه الحقيقة كثير من الإنسان يمسك كتاب لقراه ما في الأرض الله يهديك. لا حول ولا قوة إلا صح بالله. صحيح. صح كثير <تصفيق> المعلمين يسال الإنسان الكتاب يقرأ. أو بيشوف الفارس بنتقي مواضيع. ما بقرأ الكتاب في مقدمته ولا مؤخرته. ينتقي بنتقي مسائل رياضيها. هذا أحدين بفهمها إنه مجسم. دش من المقدم ما بفهمها. ثم افترض أنه قرأ المقدم. هل تتصور إنه كل من قرأ المقدم؟ رسخت يعني بكل بجوز يعطي على التباسه لا ولا خطا طبعا لا ايضا هذا تبرير اخدي تمشيه في الضلال يعني نحترم الطرفين احنا ما خلى حد يحس الظن فيه <تصفيق> مثل انفن عمريش هيك وهيك ما أبقى محل لهسه الظن إحنا نسأل. لو تدفنت يعني والله كلامك طيب والله يا سيدي سير لقاء. والله لا والله. بعد ما, ما نشوفه بصفته الحكم الدافئ. كيف شو ونشوف نحن. لا لا نحن كتب كتب يا, اللي يا اللي في اللي في لا الشروط يجب أن تنبع من حياتنا مش من ألفاظنا. <تصفيق> <تصفيق> كيف اه رضحنا الله يزور مشوهما هذا الكلام يعني كيف لا يوجد أن تعمل يعني الآن يعني بالعمل بالتطويق ايوه ايوه نعم آه، كيف؟ فالرجل ما ظهر منه هذا الخلق <تصفيق> كيف اه ما ظهر في في كتبه في كتبه تعليقاته ما ظهر منه إلا الحقد والضغين التي قلما نراه حتى من الكفار والعجاز بالله فلما نشوف نحن اعتزال في التاريخ يبدي رايه ولو كان ضلاله دونه قد يبدي معنى شيء لكن بالتي احسن كما قال تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه وجزيل بالتي احسن لما هو يطور اسلوبه في الكتاب ويترك الطعن في الناس انت هذيك ساعة شو الله لا تكلم في هذا من اهل البيت بس قال البيت يعني ما بيوجد كلام فيه هو المسلمين يعني دم حلال أرض حلال لا لا كل المسلمين ولا البيت خاصة يعني لكن هو لا يراي في المسلمين إلا ولا لمة وهذا اللي عشان يعني هذا اللي بننقل الاجتماع عشانه إنه نزيل الضغينة في القلوب إيه بس عم يا أخي الضغينة هاي لا تزار بمجرد إنه تعال استمع الألباني بشرط كذا وكذا لأنه ساخذ الشيء لا يغطيه لما هو بطور حياته وبيقدم براهين مقدما أنه خلاص الآن توجه إلى العلم وترك الطعن في أعراض المسلمين كافة بس هو بيعتقد إنه أني أنا بكتب وهذا اعتقادي وهذا اللي ثبت عندي فنحن نقدرش يعني ننتظر لأنه لازم نغير اعتقاده هذا بعدين منشوف النتائج والكفار هاي بيعتقده يعني هذا عزوان انت بتخدموا انو لا مش عزوان بس الزهر ينتقلوا الكفتار هيك ربنا قال قول هل ننبئكم الأكثرين أعمالا <تصفيق> الذين ظلوا رسائلا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يا أخي هل فيه مؤلفين غيروا في الدنيا ولا لا أرجونا كتاب يشبه كتابه أرجونا كتاب يشبه رسائله كتاب هو الأزود كتاب الشيخ علي يا شيخ بارك الله فيك بس تريد رد, بس رد, بس رد يعني رد رد عليه انت شوفه شو سوا اتذكر المثل العربي القديم يا شيخي انتبه لك يا شيخي تذكر المثل العربي القديم قال الحائط دلوته جنه شقري قال شر ما يدكر يسجله والله حصل ما هو من حلاوته يعني <تصفيق> يا شيخ بارك الله شيخي أذكر حقيقة في نفس الجلسي حصل شيء لا أود أن أذكر للأخيان أهي أنتل كنت حاضرا أين يا شيخي قال الأخ حسن كلمة وهي كلمة حق قال يا شيخي يا شيخ ناصر أنا ما اعرفك هكذا مادعا للشيخ قال أنا ما اعرفك هكذا ويا شيخ أنا أريد الود وأريد القرب منك أقول أنه بعدما ذكر هذا قال يا شيخ نحن نريد أن نأتيك قال له لا يا حسن نحن إذا رأينا منك صفاء نية وإخلاص نحن نأتيك ولا ولا ولست أنت تأتيك. كيف دينش هذا؟ أنا أتم الكلام والذي يريد يعني. لا مشابه. لا لا نحلو هنا على أخذت الجواب قال. الشيخ أنا أريد أن أصل. مانش. فبعد ما ذكر هذا شيخنا قال قال الشيخ إنه تكف عن ذكر شو اسمه عن طعن فينا في في مقدماتك فما كان جواب حسن قال وأنت كذلك تكف عن طعم الشيخ الكوثرى، فالشيخ قال إجابة قال الآن بيني وبينك دعنا من الكوثرى أنك لحظة بارك الله <تصفيق> <لحظة. تصفيق> ليك يا أخي بارك الله فيك تمسك. <تصفيق> فبعد ذلك ماذا قال؟ قال وأنا. <تصفيق> سأ ذكراه هذا في الجزء الثاني من التناقضات وهو لسه بين يدي شيخنا ويقول أنا أريد الود وعارد كيف تقول أمام الشيخ هسا هذا في الجزء الثاني من التناقضات وأنت تريد الود وتقول يا شيخ نحن لا نعرفك هكذا كده بمعنى بهذا التناقضات التناقضات بحث علمي تناقضات بحث علمي بحث علمي. بحث علمي بارك الله فيك لان أنا أريد ان ندخل في مسئلة سзы هذة البحث من خطأه إنك أريد أن أذكره بارك الله فيك يريد الود وهو يضع هذا الود دون ايش معترضات انه يضع العنصر في العجل اي نعم فبارك الله فيك انت دعك من الكوثر الان انت ترد على الشيخ وتتهم الشيخ بالتجسيم وتتهم الشيخ بأكثر من تهمة باطلة منها أنه يعطي شكوك غفران وأنت بدي سارك قلت الآن أن هذه الكلمة لا تفهم أو لا تحمل إلا على محمل حيث. واحد الله فيك هذا لا يأتي يعني فطارك يا شيخنا, أحب شيخنا في مسجل ما قلنا له هاي تحمل محمل واحد لما اسمعنا كلام الشيخ الليلة ولو ما اسمعت أنا لما اسمعتش بقول فعلا يعطي شكوك غفران كلامي ما بيجوز ما بيجوز <تصفيق> أنت ومستك كثر حقيقة ما أعرفون الالباني لماذا؟ لأن الأرباني منزل في الصوم عليه الكتب لنا جلساء لا نملس معهم مأمونين غيبا ومشهدا فإن قلت إيش أحياء فانت صادق وإن قلت أموات فما أنت بكاذبي هذين الكتب أنا أعيش بينها. فأنتم لا تعرفوا الألباني لا في علمه ولا في اسلوبه أنا عندي استعداد أن اجتمع مع أعظم الناس وأصلح الناس وأضل الناس وأجهل الناس فأني بقول إخواننا اللي بيعرفونا أنه أنا مثل المنشار على الطالع والنازل بستفيد كيف ذلك؟ إن كنت اسمع إن كنت اجتمعت مع رجل أعلم مني استفدت منه وإن كانت اجتمعت مع دون مني استفاد مني فأنا مستفيد على الطالب الناجن لكن هذا متى يكون حينما تكون نفوس صافية أما إذا كانت النفوس ممتلئة بغضا وحقد وحسدا فهذا لا سبيل للقاء ولا فائده منه عميت. اسمع أدي عمر الشيخ حسان نص عمري بالكاد قاعد او ما وصل يعني هو امس امس تبع رسائل اخرين لا اخي انا اصلي العمر كله وانا ملتقي مع مختلف الناس ولا اتحاشى من اجتماعه مع اي انسان اطلاقا وثم مثل ما انتم شايفين ما ممكن لعادل من علمائي اللي بتعرفوه يجلس مع طلبة علم هذا عشان ما يقال للساعة 12 شو فأنا ما في عندي رغبة عن الاجتماع عندي رغبة في الاجتماع لكن عندي شروط هذا الشروط سمعتني نوع أكل مرة رجل ترجع وتقول يا أخي الاجتماع الاجتماع الاجتماع خير في النهاية الدرس الاجتماع صحيح بعيديني هذا الاجتماع له شروط لما نشوف صادق رجل في ما يكتب مخلص ولو كان مخطئا معلش بس يكون مخلص لأيش يجي وقول ان رساله اللي الفها يكون علي رد عليه قول رساله رسالة ألباني وبعدين يحيد عن الرد على رسالته اللي الرد على ألباني لك شوكي بينك وبين ألباني يهومه مصرانه مجوسه الآخرين غلطا ألباني غلطان متناقض خليه يألفوا في الحديث بالتلاف حديث صحيح وستة نال حديد ضعيف غير الى إلى آخرين وشوف بعدين شو رح يغلين لك من تناقضات راح تتربوا عن تناقضات الأرضان المزعومة لكن مثل ما بيقول العلماء الشجرة وجماعة حينما ينضج ثمرها شو بصور فيها يكثر إيش؟ الرماك لها هذه حقيقة تتطبق في كل الأمور سواء كانت مادية أو كانت معنوية أكبر مثل عندنا أشرف البشر الذين بعدهم رسول الله ورسول الله قاسم هل سلم من الطعان من آل بلده في جماله بعد جماله إلى اليوم لا يمكن هذا فلعنا نحن لا أفرد من أفراد أمتي عليه السلام ولذلك فلن نسلم يشبه بيت الشهر ولو حاول العزة في جبل حافظ البيتين ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما والناس قالوا بالظنون وقيلوا اه قراسة فنحن الاجتماع لا بندل. نحن معك لذنبن حولها لذنبن لكن بندن معنا حول الشروط ايه صد... بشكل, بشكل يا اخي ما في صدد الكتابي في صدد التأريف الكتابي نعم خلي يكتب علم بدون طعن في الأشخاص. هذا السؤال آخر سؤال. عارف يا حبيب ممكن. سيد بس سمحلي بنقطة. هنا هو نحنا نحنا نحنا نبدوش أليفصلنا. إذا هو الرجل حكالك أنا. لا يكون خيالي. يكون واقعي. آه هو بقلب نفرض ممكن. طيب ليش عم يسولف طريق كذا؟ لأنه ممكن يمسك عنه. يا أخي ممكن, ممكن ما يمسك ممكن الله يديك. طيب سيد. أكيد واقعي. طيب, طيب سمحني. إذا الرجل حكى لك وصرح لك حكى لك أنا مقبل عليك وإن شاء الله بصفاء وقال أنا أشهد الله أنني تصافي وبدل حق ممكن تشلسوا معه لا قبل ما شوف هالصفاء اللي بالدعي ظاهرا على الصفاءات الميضة شو رأيهاك ما بتقول إلا بعد أن تذكر كمان بطريقة الله وما يذكرش نعم أكمل شيء إن شاء الله. يعني الآن يعني أنت يعني مثلاً وحصلت لك يعني إن جانب السوق تلاشى حسن يعني مش من الردود العلمية وإنما من التطاول مثلا نعم نعم. يعني هذا اللي. مع التسامح معك في تسمية كتابات وردود علمية. خذنا ضرب يعني ماشي ماشي انا مش على المواد يعني مثلاً. انا جوتك ما من اكثر خلص ماشي ما أما يعني ما بدنا نفهم بدنا نحكي عنه سبق الجواب قلت لكم خليه يكتب خليه يكتب ما شاء ولكن لا مش اهذب يكون مهذب تمام لا لا. لك ماشي تحرش بدك تسمح لنا طلب بسيط كمان صحيح. يعني حتى بس توصل بجارك ان هذا السؤال الاخير سبحوا خلاص خلاص يالله ياريت يعني حتى عند تكون هذه الجلسه رحمه اذا بتتفضل علينا يعني تعطينا حديث الرحمة المسلسل الاولي حديث ايش الرحمة المسلسل رو... الاولي اي والله الله الهمك الصواب الله اكبر الله اكبر على هذا الشيخ الذي يضلل الناس هذا الحديث تعرف شو سبا صاحبكم ؟ ضعفه بالمقدم كله شو شيوخه شو ماذا قالوا عنه ؟ انه حديث صحيح انه ضعفه هو ضعيف لك فاهم ها. بس شيوخه ؟ شيوخه ؟ شيوخه ؟ الغماريين الغماريين سعدلك يا عطين الغماريين نعم. صاحب هذا الحديث غير اللي متقدمين يعني هم. هذا رجل راكب راسه واضع هدف مثل الصياد مثل عسكري مثل ملاكن بده ضربي يوجيها قاضي الى خصمي بيستحق ما بيستحق هذا موضوع اخر هذا الحديث مثل ما انا عن حديث اين الله يعني تلقته الامة بالقبول آه. هل بيأوله وهل ما بيأوله كلهن على انه حديث صحيح حتى الغماريين هل هو بتشرف الانتساب اليهم وبيقول شيخنا وبيقول عنده إجازات لا تسميه لا تقولي من جوا لأنه هذه شقري هي محضة أنهم هؤلاء في كتبهم المطوع صحروا هذا الحديث. مم. كيف دعوا الآن؟ يدلون حتى يعني يكون على بصيرة. يذكر يا اخونا علي يذكر لا حول ولا قوه بالله كلهم كل واحده هو كتابه لا لا علي في علي في هذا الحديث علي تفضل استاذي وين أنت يا خطيب يبغى الوقت تجهيز الكنز وينه ما لقيت الكنز إن شاء الله ارجيه كانز نحن إن شاء الله نحن اخونا علي حتى ما ناخذ وقت طيب ممكن مثلا يعني حابين ننت نتبارك بالإملاء يعني إنه تملون أي حديثك إذا تحبه يعني إذا ترى هو هذا هو الحديث حديث الرحمان بس شكرا. أنت حديث يعني أنت تعني المثل ولا السناد استنى بالسناد نعم أنا أنا ما عندي الشقيات هي تبع ال السنين إذا هذا سؤالك عنها آه. أما الحديث رسول الله عليه السلام معروف أنه يقول كما في الترمذي وغيره الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الآن الاخ كان في شو اسمه؟ في العمرة في عنا هون كتاب للحافظ ابن حجر المجلس الأول من الامالي لبن الناصر الدين دمشق هذا في تخريج هذا الحديث والتعليق عليه وجمع ثروقه هذا. ما بعدين عنا هون الامتاع بالأربعين متباين بشرط السماء للحافظ من حجارة قلاني. الطبعة جديد هذا؟ الجديدة ظاهر ولا. موجود. في من البلد هون؟ لكن الليل جابون أكون لкамل عمره من هذيك البلاد شاهر. هو الحافظ من حجارة أيضا يقوي هذا الحديث. الامتاع أقول. أيما إنسان شاب عينا شاد خلقاً شاد عن شيوخه لا خلقه كيف يعني شووخي الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. يا, يا جماعه تقول الله عز وجل العصبية هي عصريجة ايه الصبر إلى حدود رجل عمد تشوفه بإيه ذلك قال مجسم من اين أخذ هذا بقول قال المجسم كذا وكذا دينه بكلامه بينما أنا في المقدمة هذه يقترح بعض أخواننا أن المقدمي طبعا مختصر له ووحدة كافية لبيان الحق للناس في هذه القضية. بيقول عني أنا مجسم. الله أكبر. أنا لك. يكتب الله. طب أنا بأعلم. مفقود صوركم من منها ان شاء والله والله والله والله والله منها الله والله يرى ديك ان شاء الله اه كملوا 12 اساعة سماوة 27 احمد الشيخ ساري فوق خلاص الشيخ تعباني بسجاوة لا هو تعبالي. الشيخ شاب والله ما شاء الله بسعماله انت بجوز هذا الكلام ايش رائع بجوز هذا الكلام لا هو بسألك مين اللي قال <تصفيق> هذا <تصفيق> ايات كثير كثير كثير لأن هذا أكثر من صوفية <تصفيق> هكذا أنت برأت الرجل من التصور هذا منتهى الخروج عن تواضع الرسول عليه السلام تعرف أن الرسول كان يقول لأصحابه تقدموا تقدموا بين يدي تعرف هذه السنة؟ ما <ماركو> لكم لا تنتقون؟ أنا والله أنا رخيص بس تعرف تعرف لا؟ لا اللي ما بعده لا ما بعده علمه لا ما ما ما ما ما لا ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما أمي يسوق بحق يعني إنك ملاك <تصفيق> هاي شاهد شاهد من آلية مش أنا <تصفيق> المهم هذا كلام ما بجود اللي قال <تصفيق> المسلم عزيز ولله لا ولرسوله ولمؤمن نحن نرى كثيراً أن المسلم يخضع لشيخ يعمل له هيك يعني قبيله ولذلك نحن المشيخ هاي هل يتقترد؟ إذا دخل المجلس قاموا له قياماً إذا لقيه الترميز بذل ما يسلم عليه أن يصافه يقبل إيده إذا جلس بجلس في صدر المجلس هذه ليست أخلاق العلماء ولذلك فأفهموا. افهموا جيداً. افهموا جيدا ليس طلب العلم لتصدر المجالس الرسول أوعد من طرف الآلم يتصدر المجالس بأنه في النار ولذلك في حكمة هناك تروى ما بين صحتها المعنى أحسن أن عيسى عليه السلام رأض يوما حواريه وعلمهم وذكرهم وقال لهم بأنه سيأتي من بعد انبياء كذبة ويأتي محمد عليه السلام خاتم الأنبياء قال ودوا يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب قال من ثمارهم تعرفونه من ثمارهم تعرفونه وهذا حضرتك الآن اللي ختمت به هو اللي بدك تعرفه من الثمار اظهر الود والصفاء حتى تجتمع معه والله. لند إيش أخذ من حتى تؤدي إلى الود واللقاء. على كل حال إلى لقاء آخر والحديث والشجون. الله و... والله أشجان اليوم. وأنا أما أشجان هي. أشجان دفعت الأحزان. إن شاء الله. يا إن شاء الله. الله يبارك فيك. السلام. حريكم السلام. عليكم عبد الرحمن اهلين بتذكرني بابني الاكبر انا ابني الكبير في سوريا عبد الرحمن و انا ابو عبد الرحمن عليكم السلام ورحمه <تصفيق> الله وبركاته